وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ عَن سَبِيلِ الله بغير علم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قِرَاطًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa 'ada Allahu haqqan wa huwa al-'azizu al-hakim khalaqa bi ghayri 'amadin tarawunaha وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا فَأَمْتَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ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 وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ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 fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir ya bunayya aqimissalata wa'mur bilma'rufi wa'nha 'anil munkari wa'nha واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن ويحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 Ilayna mėrįžiūm, fandenbėjūm bėma āmėlė. Ir nėlėjūm bėlėti įsidūr. Numetįūm qalėlė, įsidūmė nabdėrėjūm įsidūrėm įsidūrėm įsidūrėm įsidūrėm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 وَالْبَحم يَمدهُ مِ بَعَدِهِ سَت أَبحُرم م نَ فيِي دَنتْكَلمَنتُ الله م نَن فيِي دَنتكَلمَنتُ الله إِ خلْلقكمُم وَلا بَثُكُم إَِّا كََفْس وَاحد إِ اللهَّ سَمعُ بَص أَلَ تَرَ أن الله غَيولِجُ الليلَ فه النهار ل وَيولِجهارَ النهار فيِي الَّيل وَصَخوََ الشَّمسَ وَالْقَم الله kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabirdhalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ Nau tratate geriu cageohi وَلَا taip saotherinime įv nausutė ċduvykai varžu Matthews. Kadelis materiali dvs. 10